ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور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 اللذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَقِذُّ مَنْ فِي النار؟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 Allah ﷻ أَحْسَنَ ﺍﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﺤﺪﻴﺚ ﻟﻚﺘﺎﺒﻪ ﻣﻮﺘﺸﺎﺒﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺎ ﺗَﻘُﻮﺶ ﺇِﺮْﻣﻦُ ﻣﻮﺠﻠﻮﺩُ ﻟﻠﺬﻴﻦَ ﺗَﺨْﺸَﻮﻥَ ﺍَﺭْﺑَﻪﻢ ﺑﱢﻢَ ﺗَﻠﻴﻦُ ﺗَﻮﺠﻠﻮﺩُ ﻫﻢ وَﻛُﻞُﻮﺏُ ﻫﻢ إِﻟَﺎ الله, اللَّهِ يَهْﺪِﻳْ بِهِ ﻣَﻦْ يَشَاءُ ومن يُضْلِلِ اللَّهُ فما لَهُ مِنْ هاد أفَمَنِ اتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ زُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخَزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مطيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُ سَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُوتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِي كُلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إلَى أَجْلِمْ سما إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعطلون قل لله الشفاعة جميع له ملك السماوات والأرض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 من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 ve nufux fi al-culufa cagman fi al-samawat ve man fi al-arz illa man sha allah thumman nufux feeh akrar fayda huntiyamuyun zurun ve aşraket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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا قَائِلُونَ بِئْسَ مَثْوَىكُمْ مَا كُنتُمْ بِهِ منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين طيل دخول أبواب جهنم خالدين فيها.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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طب فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بِحَمْدِ ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين